الامام يقول السائل هل يجوز بيع القماش الذي يكون فيه اشاره النجمة وهذه النجمة معروفة انها علامة لشركة يهودية معروفة فهل يجوز بيع القماش هذا والحال كما ذكر هو ما يجوز للمسلم ان يتعاون مع الكفار المحاربين لا يروج بضائعهم ولا يشجع بضائعهم بالشراء منها ونحو ذلك لكن من حيث بيع القماش او شراؤه مثلا لا بأس بها ولا يقال البيع باطل ولا يحل البيع صحيح إذا آل إليه بطريقة صحيحة فالبيع صحيح لكن ينبغي للمسلم أن يكون عنده شعور بالولا والبراء يتعامل مع المسلمين يتعامل إن تعامل مع الكفار فيتعامل مع غير المحاربين المحاربين ما يحسن أن يتعامل معهم في ترويج بضائعهم وتعزيزها ودفع قيمتها ونحو ذلك يقول السائل طالب سافر الى بلاده للعطله وعند العوده دخل مكه بدون احرام قال ثم احرمت من التنعيم للعمره فما بيانكم لي في ذلك هذا العوده لا يخلو ان كنت عدت الى مكه بنيه العمره فيجب عليك ان تحرم من الميقات عدت الى مكه من اجل عملك او بيتك او اهلك ما جئت من ايه العمره لك ان تدخل بدون عمره وبدون احرام ثم متى ما بدا لك ان تاتمر تخرج الى الحل فتحرم منه فنقول قاعده من اراد مكه وحاذر الميقات نقول قف يا اخي ماذا تريد تقول أريد أهلي أريد بيتي أريد عمل أريد كذا أريد كذا نقول لا باس عليك ادخل تقول أريد عمره لكن ما أحب أن أحرم الآن إذا دخلت مكا وجلس فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام خرجت إلى التنعيم أو غير وأحرمت نقول لا ما دام أنك تنوي العمره الآن أحرم من الميقات ولا يحل لك ان تتجاوز الميقات بدون احرام يقول جئت من الرياض الى جده لمهمه عمل و نيه العمره بعد الفراغ من عملي في جده فمن اين يكون احرامي نقول ان كنت ناون العمره من بلادك فما يسوغ لك ان تقول اذا خلص شغلي احرم مررت بالميقات احرم اجلس في جده وانت محرم شهرا ان شئت ما نردك ما نقول إذا أحرمت من الميقات لازم تواصل إلى مكة لا إما تضايقت من الإحرام فاجلس فيه شهرا أو ستة أشهر أما إذا كنت جئت لهذا العمل ولم تنوي العمرة فلما مشيت في عملك هذا منتهى صار عطله خميس جمعة فرصة عندك وعدك في عملك قال ما اليوم ما في شيء بكرة ما في شيء بعد بكرة تجي تقول مثلا ما في نزوم أجلس بجدة اليوم باكر وبعد باكر وأنا ما عندي شغل أحرم وادخل مكان اقول نعم هذا حسن تجددت عندك نية العمر وانت في جدة تحرم من جدة ولا شيء عليك ناون كما هو حال كثير من الاخوه يقول ما يمكن أصل إلى جدة وعود أبدا وبعدما يكون بيني وبين مكة مسافة قصيرة أحرم نفسي وأرجع لا ما يخطر على بالي اني أصل إلى جدة واعود إلى الرياض مثلا ما اعتمرت جازم على العمره لكن لي أخر العمره حينما ينتهي شغلي نقول لا أما هذه فلا لأن تحديد الميقات ليس اليك انت اليك نية العمره من عدمها نويت العمرة احرم من الميقات ما نويت العمرة ادخل فمتى ما نويت العمرة احرم من مكانك وهذا واضح ويحصل لكثير من الناس يأتي مثلا من مكان ما لعمل في جده وما يخطر على باله انه يعود من جدة لبلده ولا يحرم يقول سيحصل ان شاء الله فرصة خميس جمعة يوم في عمل كذا احرم وادخل نقول لا يا اخي لانك ناوي العمر احرم من الميقات تقول لا انا يمكن انزل من المطار الان جدة واراجع هذه الدائرة ثم ينهي شغلي فاعود الى المطار نقول الآن ما عندك ذكرية عمره كان متوقع أنه ينهى شغله قبل الظهر مثلا فيأخذ حاجته ويعود إلى المطار وقد يقال له مثلا اليوم ما ينتهي شغلك وغدا ما ينتهي شغلك بعد غد تعال يقول ما في فائدة اجلس جدا يومين أو ثلاثة أيام أحرم ودخل مكان أقول حسن هذا احرم من جدة لانك ما نويت العمرة من بلدك وانما نويتها من جدة فاحرم من جدة وادخل ولا شيء عليك يقول احتلمت ليلة العيد ثم رميت الجمرة الكبرى يوم العيد ولم اغتسل من الجنابة قال علي شيء لا ليس عليك شيء هو يستحب ان تؤدى المناسك على طهاره لكن ما عليك حرج انه رمي الجمار يصح وان كنت محدث حدث اكبر او حدث اصغر مثل الحائض ومثل النهسه ممكن ترمي الجمار وعليها الحدث الاكبر يقول صلى المغرب ونسي سجدة فأتا بركعة بعد الصلاة وسجد للسهو فهل الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة إن شاء الله لكن المرء إذا نسي ركنا من ركعه فإن ذكره قبل أن يشرع في قراءة الركعة الثانية. التي تليها فيجب عليه العودة والاتيان به ومنها بعده وإن لم يذكره إلا بعد أن شرع في قراءة الفاتحة من ركعة التي تليها فتبطل الركعة التي ترك منها الركن هذا وتقوم التي تليها مقامها ويكمل صلعته إضاح هذا مثلا سجد سجدة واحدة ثم قام في أثناء القيام وعندما استتم قائما ذكر انه ما سجل الا سجدة واحدة ما هو الواجب عليه؟ العودة ويسجد السجدة الثانية ثم يقوم للركعة الثانية وعند السلام يسجد للسهو لما استتم قائما وشرع في القراءة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يرجع نقول لا لا ترجع الآن فات محل هذه السجدة وبطلت الركعة السابقة التي تركت منها السجدة وعليك أن تأتي بركعة بعدها يعني تعتبر الركعة التي سقطت منها السجدة لا لا تعتبرها شيء وتكمل صلاتك وتسجد للسعو يقول السائل توفي عمر وترك زوجة وبنتان وتزوجت الزوجة فما قدر ميراث الزوجة والبنتان إذا توفي الرجل وترك زوجة وبنتين وعاصب لان هذا السائل يقول عمي فنقول للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان المسألة من 24 والباقي هذا للعاصب يقول زوجة عمي توفيت وعمه ترك عقارا بيع بعضه وبعضه لم يباع حتى تزوجت وصارت في أصمت زوج آخر هل لها نصيب من عقار عمه الذي يباع بعد أن تزوجت نعم لأنها وارثة هذا ملكها فهي لو تزوجت ثم طلقت وزوجت آخر وثاني وثالث ميراثها من زوجها الأول باقي على حاله مايه ما يقال إنها تزوجت وسقط حقها هذا السقوط من عدمه هذا في مسألة التقاعد مثلا لأن التقاعد فرضته الدولة وجعلت قسمته إليها تقسمه لمن لا عائل له ومن لا يستطيع التكسب ولا وظيفة له مثلا لأن التقاعد ليس ميراث من كل وجه يقول هل يجوز للرجل ان يحلق ان يحلف على الشيء وهو متيقن قبل ان يطالب باليمين اذا كان متيقن الحال قبل أن يطالب باليمين أو متيقن بعدما طالب باليمين فلا بأس عليه أن يحلف لأن المرأة له أن يحلف على الشيء الذي يتيقنه ولا اسم عليه وإنما يحرم عليه أن يحلف على شيء لم يتيقنه لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من اراك يعني يحرم على المسلم أن يحلف على شيء يأخذه وهو غير متوقنة وإن كان عود سواك لقي الله وهو عليه غضبان ذكر الله جل وعلا يزيل الوحشه الى القلوب ويزيدها اطمئنانا وتوحيدا ويجلب الانس والرضا وانشراح الصدر يقول الله جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقالتين والقالتات إلى أن قال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما وقال جل وعلا إن الصلاة تمهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر يعني أعظم في نهيه عن الفحشاء والمنكر وذكر الله جل وعلا لا يتطلب مجهود بدني ولا مالي وانما يحتاج الى قلب منتبه يحفظ الوقت من ان يضيع بلا فاعدة فهو يذكر الله وهو في عمله اليدوي يذكر الله وهو على فراشه يذكر الله وهو يتحدث مع صاحبه بين كلمة وكلمة يقول لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله وقد قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كانت بعدل عشر رقاب من ولد إسماعيل عشر مرات كانت بعدل أربع رقاب من ولد إسماعيل كأنه اعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت بعدل عشر رقاب وكتبت لهم مئة حسنة ومحيت عنهم مئة سيئة وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل زاد عليه ومن قال في يوم مئة سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر هذا فضل عظيم بذكر الله جل وعلا لا ينال بانفاق الدراهم والدنانير والذهب والفضة ولا الامتعه ولا غير ذلك فهو من افضل ما يتقرب فيه المتقرب الى الله بعد اداء الفرائض فيحرص عليه المسلم وهو في طريقه الى المسجد في طريقه الى اهله في طريقه الى السوق ماشي راكب جالس على فراشه جالس في بيته يستشعر اهميه الوقت والا يصرفه فيما لا فائده فيه بل يصرفه بما يستفيد منه حاضرا ومؤجلا يقول السائل ما هي المسافة التي يتخذها المار أمام المصلي حتى لا يقطع صلاته المار يبتعد عن مكان سجود المصلي يبعد عنه ويجعل بينه وبين موقفه قرابة ثلاثة أذرع، موقف قدميه ارادت ثلاثه اذرع بذراع اليد يعني يكون بعيدا عن موطن سجوده قليلا يكفيه هذا وان اتخذ ستره فيكون بعد الستره مباشره وكلمه يقطع صلاة ما يقطع الصلاه لكنه يحرم على المار ان يمر بين يدي المصلي ياثم والا فالصلاه صحيحه ولا يقطعها مرور المار بين يدي المصلي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين